بسم الله الرحمن الرحيم انفلام من رب تلك ايات الكتاب والذين امسوا اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون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 أولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 وُزِعَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنَ الرَّبِّ إِنَّمَا تُنذِرُ وَلَكِنَّ قَوْمَكَ هُمْ كَافِرُونَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ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 ومن هو مستغفر بالعين مستغفر بالعين وشارب بالندى له مع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 لكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويوسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون بدونه لا يستجيبون له بشيء لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وللله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل مَرَّ رب السماوات والأرض قل لله قل أفتخذت من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا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 الحسناء والذين لم يستجبوا له والذين لم يستجبوا أن له ما في الأرض جميع ومثله معه لفتدو به أولئك لهم سوء الحساب وما وهم جهنم وبسلمها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 ما أَمَرَ الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا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 و يهدي إلیه من آناب الذين آمنوا وتقوا إن قلوبهم بذكر الله آناب ذكر الله تقوى إن القلوب الذين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 قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآلا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا al <gülüyor> لو الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد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 قُلْ سَمُوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ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 وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أن نا نأتي الأرض نقصها من أطرافها والله يحكم والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم.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 بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب